إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 ونسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ <تصفيق> أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير 122. هَذَا هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون فِي في غرور هَذَا الَّذِي هذا الذي يرزقكم رِزْقَهُ أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 بين فلما راوه زلفة اتوجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنت به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم